ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا من دونه آلية لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا عياة ولا نشورا وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفق افتراه وأعانه عليه قوم آخرون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 او يلقى اليه كنز او تكون له جنة ياكل منها وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا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 بل كذبوا بالساعة وأعتذنا لمن كذب بالساعة سعيرا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا وَإِذَا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعونا لك سبورا لا تدعوا اليوم سبورا واحدا وادعوا سبورا كثيرا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 ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أَمْ هم ضلوا السمير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 اصحاب الجنه يومئذ خير مستقرا واحسن مقيلا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكه تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن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 فقل اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فذمرناهم تدميرا وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا وَعَادًا وثمود وَأَصْحَابَ الرَّسِّ وَقُرُوْنًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا وَكُلَّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالِ وَكُلَّا تبرنا تَتْبِيرًا وَلَقَدْ أَتَى عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مطر السوء، أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا وَإِذَا رَأَوْكَ إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا إِنْ كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنْ آلِهَةِ لَوْلَا لَوْلَىٰ صَبَرْنَا عَلَيْهَا وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا أرأيت من اتخذ إلهه هو هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسو أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا ألم تر إلى ربك كيف مد الظلم ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه ذليلا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 وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أَنْعَامًا وأناسيا كثيرا وَلَقَدْ صرفناه بَيْنَهُمْ ليذكروا فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِذْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملع أجاج, وهذا ملع أجاج وجعل بينهما بردخا وحجرا محجورا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 وكان الكافر على ربه ظهيرا وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا قل ما عَلَيْهِ عليه من أجر إِلَّا مَا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا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 ذات ايام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا واذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا ومن الرحمن انا نسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا كبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أَرَادَ أن يذكر أو أَرَادَ شكورا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 ومن يفعل ذلك يلق اثاما يضاعف له العذاب يوم القيامه ويخلد فيه مهانا إِلَّا من تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عملا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ عَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ وَفُورًا رَعِيمًا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 والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قره اعين وجعلنا للمتقين اماما أولئك يجزون الغرفة بما صبوا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنة مستقرا ومقاما